الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق وعد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المفتسدين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 على نبينا وعلى جميع الأملياء الصلاة والسلام لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائدين إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مهين علنا فواطرنا اللقاء السابق نحو الآياتين الكريمتين إن أبانا لفي ضلال مبين هذه لم نتحدث عنها إن أبانا لفي ضلال مبين هم يعلمون أن أباه النبي فكيف يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين المراد بالضلال هنا في قصدهم ليس ضلالا وادعياذ بالله في دين الله فهو نبي معصوم وإنما قصدهم إن أذانا لفي غفلة عن حدنا إن أبانا لا يكشف إلينا بعض لا كلا فهو يكشف إلينا بعض الوقت وأغلب الوقت حبه ليوسف. إن أبانا في ظلال مهين، يعني في غفلة عنا بعض لا كل. لماذا أجهه؟ هو لقاء اليوم. مشيئة الله تعالى. تقتل يوسف. او اصرحوه ارضا يغلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وانقوب في غيابة الجب ينفقه بعض السيارة ان كنتم ساعين تحرك الحكب في قلوبهم لحب سيدنا يعفوه لسيدنا يومي وما هو الحسد الحسد هو طاقة شريرة في النفس يتبه الله تتحرك في قلب الحاسد فتتحول الى نار في العين فتنظر العين بهذه الطاقة النارية فتصيب المحسودة ان اراد الله رب العالمين والدليل على ذلك ان بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان يغتفل ومكثورا الا ان جسده او نقطه الاعلى ظاهرة وكان جميل المنظر ابيض الجسد فرآهم بعضهم فنظر الى جسده وقال ما لي ارى جنتك ولا جنت عبراء مخبأة في خدرها نظر الى جيد الصحابي فتحرك الحسد طاقة نارية في القلب الى العين فبمجرد ان وقعت العين الحاسدة على جسد الصحابي وشاء الله ان تطيبه العين كفحن جسده وتحول العياذ بالله شود علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فغبت وقال على ما يقفل بعضكم بعضا هل لا يعني قلتها الله المبارك عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء فتوضأ الحافظ في الاناء فاخذ ماء وجود الحافظ وصدوه على المحدود ودعا له الرسول فشفاه الله بقول كنت يقول اذا الحفظ طاقة شريرة في القلب تتحرك فتمنن زوال نعمه عن البحر اخوات سيدنا يوسف حسبوه لحب ابي في فتمنن زوال حب ابي عنه فاراد ان يصرف اباه عنه بالحجر او النفى فاجمع امرهم حسبن فقتلوا يوسف اصرحوه ارضا لماذا يخطو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده حوما صالحيا ولذلك فينا في هذه الايام من يحفظ بعضنا بعضا وحفظنا هذه الايام حفظ بالنوع الاخر حفظ شمالي سوال النعمة والعياض الثاني ولذلك الحافظ لا نسميه حافظا فقط الحفظ فرع فرع له اصل واكثر الحقد هو الغضب من الله في عصا الله لخلق الله فالحاسد غاضب من الله اولا فلما غضب من الله على عصا الله في خلق الله غضب فحقد حقد فالحاسد حاسد لانه حاسد حاسدا لانه غاضب من الله على عصا الله في خلق الله ولذلك الحسد جريمة العزمى وجريمة الشنيعة الله يقول ومن خر حسد فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يأتي انا شر الحسد لا نحسد ولا نحسد وقاعدة لمن تلبه يتحرك بالحسد على الحل نقول له قاعدة عذا ان يسويه الله او يريح الناس من خرمه اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. اتركوا الخلق. يرزق الله بعضهم. الرزاق هو الله والعاضي هو الله. والذي يفعل ما يريده الله فاتركوا قدرة الله تعطي خلص الله لما يريده الله سبحانه وتعالى. اكتلوا يوسف حسدا اغرحوه ارضا وعنوا لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده حوماً صالعين ونقائل منهم لا تكونوا نوتاً. وانقه في غيابة الجبسة كان تقف بعض السيارة ان كنتم القرآن نضع معالم على الصريق والمحن. أن صبيعاً لعمة سيدنا يوسف صبيعة الخيرة. هناك طبيعة شريرة وهناك طبيعة خيرة. الطبيعة الحييرة ان تحرك فيها الحر يتحرك في ضربته في اعلاف ثم يحفظ. يكون في السنة ثم الشر. في السنة في نفس الحييرة يكون جداياتا في السنة ثم يحفظ. النفس الشبيرة يكون فيها الشر في الفاعدة وفي صغير ثم يحفظ. كيف هذا? يزنى يوسف طبيعاتهم حيرة وحصلوا الى ذم الغضب. وضنوة الغضب اخلوا ثم كان لفاعل الحبيعة الحيرة فتحضر درجة الانتخام هو اطرحوه ارضا. قد ينهد النساء لكم وجوة ثم يتحرك القلب وتقولوا من بعده حوما صالحين فحضر درجة قال قائل كلهم لا تفكروا نوسكم في غيابة الدكتل تقطه بعض السيارة يعني كتب له الحياة ثم يقول لهم انتم تاعدين فقد لا تقعوا ولكن انتم ساعدين فلا تقولوه ولا تنفوه فأنقوه في غيابة الدكتل تهد له الحياة قال تكتبه بعض السيارة في ان كنتم تاعدين. الشر فيها بالسلمة كبير ثم يطلق. الطبيعة الجغيرة الشر يبقى فيها صغير ثم يطلق. رجل جغير مطبوع على الشر. طاح الشتمة. شتمة بطيقة. يقول لي انا كيف يجسمونه? فالله لن اكرك الا اذا ذهبت اليه وشتمته كما شلمني. بدأ الشر الصغير لا يجسم بمجرد ان يلتخي به يكبر الشر فيشبه ويضربه هو رايح جسم فقط لكن صبيعا جبيرا الشر الشر الكادرية وبعدما يكبره ويضربه قد يرش على انجل مضروف هيكبره يكبر الى الزروة صغير ثم يكبر صبيعا كيرا الشر الكبير كما يكبر نقول الى قوليه سبارك وتعالى وهو المقصود بلقاء يوسف. المقصود ولكن الله التوفيق. ابتلوا يوسف. اغطفوه ارضا. يغلو لكم وجه ابيكم. وتكونوا من بعده قمنا طالحين. علماء جمه الاسلام رضي الله عنهم استطمتوا ابتنطافات تقحية رائعة. علماء ولا بخير. وناشايه خونا في خير والانسان لا اكبر شباب دعوا الخصال بالله لا تصفوا مشايخكم. لا تصفوا عندي بيكم لا تصفوا مسايخكم مكان مشايخ سدين علماء كبير تكيرون بالاحترام والتقدير اتونا الشيخ فيذا ابن بصيمين وهذا في كل اثار الدنيا عندما يقولون لنا حسنا يا شباب يجعلنا تصيد ونختدي بهم صهم على خاطر الا علم لا بصله يا شباب لا بصله خالق لا تمتلكوا بأنفسكم فهذا الدين لابد له من خاعدة فلولا نظر من كل فرصة منهم خائفة ليتفصلهم في الدين فلنجدهم قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون من يوم ان ترك جبابنا مسايدنا وعلماءنا وتحول كل واحد الى شيخ نفسه وامير نفسه ومعلم نفسه مقائد نفسه راعد شمة وضاعة من احيام في متاهات الله فلها مخرج الا بقدرة الله رب العالم. شوفوا مشايقنا اختنفطوا ايه? شوفوا علماءنا اختنفطوا ايه? علماءنا ومشايقنا اختنفطوا من قطونه تعالى اقتلوا يوسف او اصرحوه ارضه لكم وجه ابيكم وتكون من بعده صلما صالحين الصراع على المعرضه واحزاب للصوفه وتكون من بعده صلما صالحين بعدما تذلو او تنفخ تكون من بعده صلما صالحين قلنا انا صاعدة قاعده في صائده قاعده ارجو انتاحك التوبة الجاهزة. ما معنى التوبة الجاهزة? التوبة الجاهزة يعني واحد يعني من المعصية حرام. فيقول هذه المعصية حرام لكني سابعلها ثم اكوب الى الله. توبة جاهزة. اوضلا في النسقة سيدنا يوسف. لا من صدق عليه للتوبة الجاهزة. لماذا? لان الله اكبرنا انه تاب علينا. قالوا ائنك لانت يوسف? قال انا يوسف. في نهاية القصة. وهذا اره قد من الله علينا انه من يستفي ويستفي. فان الله لا يجوى عجر المسلمين. ماذا قالوا له عندما لما عرفوا. قالوا فالله لقد اخرت الله علينا. وان كنا لقصئين نعرفوا في المطأين. فإن يوسف فلا لن يوحى اليه. فماذا قال لهم اخبره الله لان له على عليكم. فقال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهما ارحموا الرحيم. فقفر الله ثم قالوا لابيهم يا ابان استغفر لنا ذنوبا. انا كنا خاطئين. اوفى استغفر لكم ربه انه هو الغفور الرحيم. لكن القضية معنا نحن نريد ان يعالجها. قضية التوضى اللاهزة هل تحفظينا? هل تحفظ لنا هل تحفظينا? هل, هل, هل, هل في هذه الايام? وما اكثرني في جميع المنطة الاسلامية في كل دولة وفي كل بلد. يأكل حقا قواته الثناس. الميراث الميران. وبعدين ماذا يقول والله صحيح انا اخذت حق اخواتي الزناد. واخذت كل شيء وما حدش خد حقي او البنت خدت نص حقها وجيني طالعه الزناد احد يمكن ربنا يشوف عليا صوت جاهز هل جهزنا في سريع عندنا نحن فيها كلام الفصحى انا اسف انا لا اتكلم في الحبيث اللي الله اتني به. وانما قلت القضية حين كانت. واحد فكل حضر اخواته البنات. واعترض انه صار، ثم قال بالله جمشي الربنا يجب علي ان نروح حج. نقول له اذا وضع الحاج له في الركاب. فكان زاده من حرار. وقال لبيك اللهم لبيك. قادت له الألائكة لا نبسيك ولا نحديك وحزك مردود عليك. الثوء الجاهزة. نحن نهربنا بما تعالى القناوين لنستفيدنا اللي قادرنا. نحن نهربنا الغالبية فينا لتتعالى بالثوء الجاهزة. عمل حمل بعد واحد اكل بالا اليكين. ونمى الثاني الاموال اليكين. ثم خرج على الظنيا وقال عموك الحج فلان هيبني مسجد يبني ربنا يبني اهل انسان لما يبني مسجد فنى له بيت في الجنة طوبة جاهز انت عارف فلان اليقين حرام عارف فنى بنيت مسجد نقول له اذا بنيت مسجدا من مال يقيبا يُنادي لصوت ملائكته ليقول لك يا هذا عملك ضافا ان افنى البيوت عن الحرام بيوت الله. ان افنى البيوت عن الحرام بيوت الله. ما تبنيش بك لله من الحرام. او بكاهزة. او بكاهزة. قبل المسلمين مهربة. انها قد هذا الله. يتعامل في الجاهدة. اعمل واقوم. اعمل واقوم. اعمل واقومت. مطلع لك. ولا تبسم. ونحن ثوبتك نسوحا قائمة لله بحيث لا تستجد حرامه. انا لم اكن مكبولة او غير مكبولة. هذا ما وضع الحر فيه غير اهل الحلم. لكن ركن اتنى انا الرضا من لماله ربا وحراف ثم يأتي ويقول اريد ان اخر الزكاة المال كيف اخر الزكاة المال? القوة لم يمكن اتكلم فيها وانا واقف على ارض الثابتة على ارض الحال لاني قال بعين ضعيف من كان ماله من الحراف واراد ان يقول له فصحاؤنا ومجايخنا احضرنا مقاطم العلم لا الزكاة حرق الانتباه. من, من كان ما ره من الحرام. حرام قل حرام. وأراد عن الزكاة يقول له فقهنا له. سيقول والله تكثر المشايخ دع بود من الزكاة. يقول له فقهنا لا زكاة عليك يا هذا لماذا؟ لأن الزكاة بعض المال. بعض المال في نصف الليل والواجب عليك ألا تخرج بعض المال. انما الواجب عليك ان تخرج كل المال لأصحابه وتفلق ظاهرة مقليا بين يد الله رب العالمين. فالواجب عليك اخراج الفنس اخراج البعض. احنا الهربنا تعالى للصورة الظاهرة. لأعمل كما ادوه شضية خطيرة. اذ انتهى الفكورة من قبله تعالى اقتلوا يوسف اوضع ابوه ارضى لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده حما هذا خاطر في اصوتي سيدنا يوسف اما نحن والتوبة الجاهزة في حقنا شأنها خطير لم اتكلم فيها مكفولة او غير مكفولة انما اطرحها لتنبح لمصيرنا فين يد الله مبهد حالا الامر الثاني في الآية. هناك خضية خخيرة جدا ارجو ان نتنمتها بعض الشباب يصاب في حياته في اختبار المبقنان في اول اللقاء قلت لحضاراتكم ان المخصوص من قصة سيدنا يوسف هو معالجا اهل الغلاء واهل الاختبار من الحل نريد ان نصل الى شيء من هذا في قصة سيدنا يوسف يا اخوة سيدنا يوشف عندما وضع عليه الاختبار بحب ابيهم سيد يوشف قرروا ما قرروا. بعض الشباب وارفوا الانتبار. يصاب عفدة نبخانية. يصاب باحتبار يصاب بالفلال. يصاب بضغطني بالمستمع. يصاب عفدة فماذا يصنع? ارجو نبخان. ماذا يصنع? يرتفع معضية تل ينفس بها عن نفسه. موجود. موجود. انا لا اتكلم من فراغ رجل اخطبه. شاب قطع عليها التجارة. مببوض. مببوض تفتليه. يقول في نفسي يعني قالي كنت عملت ايه? انا ماذا صنعت حتى يعاملني مش نمع بهذه المعاملات. والله انا لا اسلحك ذات. على كل من يريد ان اريح نفسي ويرتكب معصية وخفيت قودها عن نفذه على ما هو فيه تناقضات موجود هذا النوع فكتمان هذا هذا النوع حينما حصل اصح واصح واصح وانحى بعضيه الله بها بالكون حين وقع عليه قضاء الاختضاب فبذل ان نقابل قضاء الله بالرضى بقدر الله ما قاضي قضاء الله بمعصية الله. يقول العلماء هذه انعى المعصية الخذرة. ربنا احتضر والسلام تخطر النفس في المعصية اخرى المسلم. اللي تجرب مخذرات لو سألناه تحميل تحميل ككام. نهد نحن مخذرات. والله مشاكل تستمعت على رأبه. مش لاقي مصرهم اني اذكر عشان احرب من الواقع. موجود ولا مش موجود. موجود. يجرب تجاير على ان ينسى الواقع. يرتكب معصية على ان ينسى الواقع. قبل ان يقادل خضاء الله بالرضا في قدر الله قابل قضاء الله بمعصية الله. اتقول هذه المعصية تساوي معصية ما? تساوي معصية الشيطان لله رب العالمين عندما قال له اسجد أمام الشيطان. في هذه القضية. فبهل ان نقابل قدر الله وحفى الله في الامتسام لامر الله. حاطل قدر الله بالتبرد على الله. قال انا خيطته. غلقتني النار وخلقته من قيل. كانت النتيجة اخرج منها فانك رزيم. وان عليك النحنة الى يوم. يا سباب من اختبر من عليك رب في المجتمع من مرض مرضا مستانيا لا تقابل خذر الله بمحصية الله وانما قابل خضاء الله بالرضى بخدر الله انظروا الى سيدنا ايوه عندما ابتني في صحبه وابتني في ماله وابتني في اولاده كان له الحيطان وهو معكور ولكن الحيطان وقص في حضرة النبوة وقال يا ايه ايسا نظيم الله وقال لما انت نبيه فكيف يحصله? كيف يحصله هذا الاختبار? بمجرد ان الشيطان قال هذه الكلمة ولا مجال له على سيد, عيوب. سيد عيوب ايوب. سيد ايوب مجع الى الله وقال. واضبر عبدنا ايوب ابناء ربه. خلي نستني الشيطان بنفس وعذاب. يا رب الشيطان قال امامي لا اخرج على حكمك. يا رب كريم لهذه الوصفة هذا هو النفر فهذا هو العذاب فلم تطلع الله على خلفه ورجله راضيا في قدر الله قال احتجبت لك يا ايوم يضرب الارض برجل فرق برجل هذا مكسل بارد وشرف فضرب الارض برجل وتتجرت منها عيد ماء بقدرة الله فشرف وانكسله فشفاه من لا تأخذه فنس ولا نس. قابلوا قدر الله بالرضا. لا تقابلوا قدر الله بالمحصية. هنا سباق موجود هذه الايام مضغوط نفتانيا. نقابل قدر الله لمحصية الله. ارضوا منتباه. قابلوا قدر الله بالرضا. قابلوا قدر الله بالاستثناء لله سبحانه وتعالى. احد معصية على وجه الارض كانت جبر بقدر الله فقال يا صدر الله بمعصية الله. ان اختبر فتصدر لا أَمْرِي وَلَا ولا التقدير وَلَا ولا الَّتِي التي تجري بتقديري لي خالق رازق ما شاء يفعل به احاف دي علمه اسأل الله ان نranchبت عن كل مغضب. اسأل الله ان مcelع علينا قبل من الله. ان نقابل قدر الله بالانenhaga بالنفرة الله. ولا نقابل قدر الله بمعصية الله. لان علعن معصية يا شباب هي ان تقابلوا قدر الله بمعصية الله. قابلوا القدر. قابلوا البغض المست Nigdigving مشاكل الناس لم اجتمعت عليكم الدنيا بما فيها. فلا في بمخلوف. ولكن اجعل كنتك بالخالق. وكفى به وكنا وإلى لقاء في الاسبوع القادم غير القادم ان شاء الله. فقولوا قولي هذا واختغفر الله العظيم لي ولكم. والكائب من الزمد كما لا زمد له. الله العظيم يستجد لكم واستغفروه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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عزاد الله كلمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء القامس مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأمبياء الصلاة والسلام والتقينا في اللقاء السابق عندما أجمع إخوة سيدنا يوسف بالإجماع اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرض يخد لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين لمشيئة الله تعالى يبدأ لقاء اليوم قال خائر منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقفه بعض السيارة إن كنتم ساعدين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناطحون أرسله معنا غدا يرفع ويلعب وإنا له لحافهون قال إني لا يحذوني أن تذهب به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنهم عنه غافلون. قالوا إن أكله الذئب ونحن أصحب، إن إذا لغافلون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجذب. وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لصل الله أن يُجِمنا الصواب والحكمة ويعلّمنا ما جهلنا ويدّكرنا ما نسينا وأن يفضح بيننا بالحق إنه على ما يشاء قدير. عندما أجمع على قتل سيدنا يوسف أو ينفوه من الأرض. قال قائل منهم من اخوته وكان متبصرا لا تخصيبوا يوتوب ومن بعض الشر احوال من بعض انكوه في غيابة الزب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم تاعدين لا تخصوه وخذوه وانكوه في غيابة وفي قراءة في غيابات الجب ما هو الجب الجب هو الذكر المعروف والدليل على ان الذكر معروف لديهم انه جاء معرفا بالالف واللام انقوله في غيابات الجب المعروف اي الذكر المعروف لديكم لكن ما هي الغيابات والغيابات؟ قراءة في غيابات الزبر. وفي قراءة في غيابات الزبر. غيابات جنب غيابة. والغيابة هي كل ما غيب شيئا وشكرا. <تصفيق> في ظلمات الذعر فتغيبوه عن اعين الناظرين فلا يراه احد فيكون المعنى ضاء ويوس في ظلمات الذعر تغيبوه في غيابه في غيابات يعني غيبوه في ظلمات الماء فلا تراه اعين الناظرين ولكن قدرة الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم اذا كنتم ستغيبون يوسف عن اعين الناظرين في غيابات السبب فلن يغيب عن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. القوه في غيابات السبب. في ظلمات الفئر المعروف. تكتره الغيابات وتغيبه. ثم قال لهم في نهاية الآية ان كنتم تاعين هذه الآية ان كنتم تاعين معناها والأولى ان لا تفعلوا ولا ولكنهم اجمعوا امرهم واضروا على فكرهم واجمعوا على ان يأخذوا سيدنا يوسف ويلقوه في غياباتهم انتم تحديد اجمعوا الامر وجاءوا الى ابيهم صلى الله عليه وسلم فماذا قال ارض ان نتنبه لهذا اللقاء طيئة اخوة سيدنا يوسف وابيهم فماذا قال؟ قالوا يا ابانا يا ابانا ما لك لا على يوسف وانا له لناصفون ارسله معنا فمن يرفع ويلعب وانا له لحافظون اولم نادوه ان ارجو الانتباه هذا اللقاء نادوه بقميه يا ابانا استمالا متسع صافا بنبض القوه ترقيقا لقلب يا ابانا كلام ما لك خلاص على يوسف. هم ماذا قالوا له? قالوا له الفضايا الافية. القضية الاولى يا ابانا. ما لك لا تأمنا على يوسف. والنون المشددة هنا اصدها لا تأملنا على يوسف. فوجمت النون في النون فقال لا تأمنا. اي لا تأمن لنا على يوسف. هذا واحد وانا له ناصحون ناصحون جمع ناصح والناصح هو من ننصح غيره من طيب من احبابه ونحن ننصح له هذه الثانيه القضيه الثالثة اصله معنا هذا السرح ويلعب القضيه الرابعه وانه له لحافظه. هذا قالوا لأبيهم اربع خطان. القضية الاولى ما لك لا تأمنى على يوسف واحد. القضية الثانية وانا له لناصفون. القضية الثالثة عزمه معنا مدى يرفع ويلعب. القضية الرابعة وانا له لحافظه. اونا تريد ان نعلم بفضل الله ومدى وعطائه. وحوله واحدة. ما نحن اردله معنا غدا يرتع وينعرده. يرتع مشفق من الارتعاع. والارتعاع من الرعي يعني اردله معنا يا ابانا غدا يرتع يرعى الابن ويرعى فيتدرب ويتمرس على اعمال الرجال اما بعدنا يرفع بعدنا يرفع جميع بعض الاثاث فهو سيجمع بين اعمال الرجال فيما عن الرع وبين له الاصال في الليل القراءات تواجرة تعطي معنى عميقا احيانا في تفسير الايه فوردت قراءات الاثيه في يرفع وينعم ارسله نعمه كي يرفع مرعى وينعم جمل قراءه ثانيه ارسله معنا فذا نرفع وينعم نرفع معه نحن يعني نحن الذين نرعى وينعم هو اجتماع ثالثا ارسله معنا فذا نرفع وينعم نرفع جميعا معه وهو معنا ونرفع جميعا وهو معنا اذ يضيق يزن له معناه الرعي ضاع معنا ويلحق ثم قالوا وان له لنا فحول ننصحه ونرشده القضيه ثالثة يا ابانا ما بك لا تاملنا على الوح وح له لنا لناصحون اثنين ارسله معنا فضا يرضع ويلحق ارسله معنا فضا ارضع ويلحق ارسله معنا فضا نرتح ويلحق فان له لحظون اربع. لا اجابهم. ارجو الاتباه. سيدنا يعقوم ورح الاتباه عن كل هذه الخضرات. لم يجبهم بما لك لا تألمنا على يوم. ارجو ان تنبه للقرآن. لم يجبهم بما لا تألمنا على ولم يجبهم لانا له لما ولن يجبهم ارسله معنا غلا يرضع ولا الحب. ولن يجبهم فانا له لحافظون. لماذا اجابه? هم اجمعوا الامر قبل المجيء على ان يرقوه في غيابات الجزء. ثم اضعوا في قلوبهم ان يرجعوا لغير سيدنا يوسف. واذا عملوا في علمهم جاذبة فيقولوا الا الزئب اكل يوسف. الدين اكل هذا اجمعوا عليه في قلوبهم وفدورهم قبل ان يأكل أبيه. فكانت اشراقات النهوة والوحي من الله. ترك الاجابة ما لها لا تأملنا على يوسف. واجابة وانا له لناصفون. واجابة اذنه معنا غدا يرتع ويلعب. وانا له لحافظون لا لانا لسان حالي يريد ان نقول. اما قولكم ما لك لا تأمنى على ليس فانا لا اقولكم عليه وانا له لناصخون لكم له بناصحين. يرسع ويلعب لن يرسع ولم يلعب. وانا له لحافظون لا نألتم له بحافظين. وانما اريد ان يحدثكم بما في حدوركم وبما اجمعتم عليكم. اني لا يحصنني ان تظهروا به. واخات ان يأكله الزف وانتم عنه خاطئون. حتى فهم دمى النفس. لقنه بالحدة قبل ان يكروه. شراقات النقود. ذكر لحاسى الموصف. عالم مجد. فلا يؤثر على غيبه احد الا من الصدر من الرسول. لما ادم سيدنا ابو كفيان اخلى مريعا وجاء الى المجينة جلس في ابسك بالنبوين الشريف في اهل فكرة ركن الغهره الى اخر ابسك بالنبوين وجلس وخرج الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من البيت الشريف الى المسلم فنظر سيدنا ابو سفيان الى رسول الله وحجع لنفسه لم يتكلم في الإسلام. انظروا الى اشرافات النبوة. لم يتكلم في الإسلام. خلف يرفض في قدره ونفسه وينظر الى ظهر رسول الله. ويقول يا محمد يا رسول الله بأي حيث انت فيه. بأي حوة لقد فقد معه لنا كل فكر وكل عصم وتدبير وتغييف كما قدرت علي ومعجل سيء غلبتني وقهر سيء. هو يحدث نفسه. نزل الامين جبريل من كبن من لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال يا رسول الله ان ابا سبيان محدثه نفسه بكذا وكذا وكذا وكذا. فخرج رسول الله من المقلم الى ابا سبيان اخر المسكة. ونظر اليه قائلا يا ابا سبيان غلبتك وقهرتك بقدرة الله رب العالم. فنظر اقصى السيان وقال يا رسول الله والله ما قلتها عن قصد ان انا مؤمن في كل شعره وفي في دمي ان الله الذي ارسلك ارسلك اله القادر رفيق بك يا رسول الله ربنا وبالاسلام دينا وبك نبي امرا فكان ايش دعوك حكته هم اسمها صوتك لا لك, لك نفسي. لا نكلم على لا نتكلم فيه وان له لنا سخن اترك الخضية دي. ارسلوا معنا قد يرتع وان عم لن اتيبكم. وان له لحافظون لن اتيبكم. كل ما في الامر ما عزلتم عرضي اني لا يحكمني ان تذهبوا به واخراته ان يأكله الزئم وانكم عنه غافلون. حدثهم فيما فيه كثير. سأخذ لحظات لأمة الاسلام في بلديه الهام. هذا سيدنا عقوب عند الغير لكن علمه من, من من الله. سيدنا محمد علم ما في صدر ابي سفيانة من, من من الله. اقول لامة الاسلام يوجد بينكم من في كل بلد اسلام. مشايخ السعودة. مجد جادلة والكذب والشيخ الفلاني فلاني سروا حاضر. لاب يعرف الشيء الغالي. اقول له. الله يا شيخ وانا هو الشيخ? تنقل انتباع. يا شباب الابداء. شبابنا لا يخطف عروسة الا عن طريق المشاجر. انعوض على الله. البنت لا تتزوج الا عن طريق الشيخ. الزجاج. استفقات لا تحضر الا برحل الزجاجلة. ما في وظيفة الحسجات. صرف علينا في طالوه مالا. وبعدها تقصص وتوسط وظيفة هامه وجاء يتولى فاشار علي باحد المعاصين الفاسدين على العقيده نسب مكثف هناك ليبارك ويصنع له عجينه يسمى بعجينة الفنجان فركن بنفسه ليلة الصيام وتناول السيف والالام ووضعها في وقام الشاب كل حال في وظيفته بسطرة وتناول الشجانة من الشيخ وما هي الا دقائق حتى سما على الارض ميزة. حتى بسمى على الارض ميزة لكل جيد يعني من الجين. يا ربنة الاسلام يا جباب الاسلام يا بنات الاسلام الجسم اللي بيعلم الجسم بيعلمه من مين? ان قال من الله فقد الواحد، الوحيد فوجد الرسول. وان قال من الشيطان فتنفوه فهو كافر. لا يعلم الشيطان ان الله لا يفكر على قيشه احده حلما نبقى من الرسول. الرسول اللي قال فبتحناه. والرسول لا يعلم يعلمه من البيت. هناك غيب لا يعلمه الا الله الذي لا تعوده في نفس الله. اعود الى الموضوح لان الحلب جريح في الضلالات التي يحيث فيها كثير من المسلمين. جزء النفس. الشيخ ليحضر من جبل المين? ان قال من الله وهو مدعي لقوة فوجب قتله لانه كافر. ان قال من السليفان تكره ولا تساعد قليل السليفان. انتهى الامر. اني لا يحذبني ان تذهبوا فيه. واخراب ان يأكلوا الزئب وانتم عنه خاطرين. فبماذا ردوا على ابتك? قالوا لئن انا له ونحن غصة. الا اذا لغاكم. سريعا اطيل عليه. قال لئن النار اذا دخلت على ال الشرطيه الاشهرطية هنا. اذا دخلت عليها اللام يا صلاة اللغة فماذا بشكل انه اذا تخيل اللام اولا فيها اضمار القتل ابي واحد فيكون التقدير والطاهي لان عجله السر ونحن وصفة الا اذا اضمار القتل الامر الثاني اذا دخلت اللام على ان الشرطية مفيد الالتزام بالشرق فانهم ارادوا ان يخدموا وينتزموا بالشرق لانها كلاه الزئب ونحن عفته والله لانها كلاه الزئب ونحن عفته حلنا الى المخاطرون في كل شيء خاطرون في كل شيء نفس حكم الشكران ونفس حكم الجعاء علينا يا هدانا بدل ان تجه ولنا ننتقل الى الآية التي بعدها فلما ذهبوا فيه. هنا يرى لحيجرى لحيجرى. اني لا يحضرني على نبي. وتكلم بالوحيد. طب بايه يرسله? قد هذا السؤال وهو سؤال حتى فرصف. طب لما انت عارف اولادك جفاه ابنك. في غيابات السبب وهيقولوا كيف اكلوا وما اكلت. يا ايه في تم قد هذا. الانجاب. الله اعلى واعلى. ارجعوا الى قبل سيدنا يعقوب في بداية السفر. عندما رأى سيدنا يوسف الرؤيا الرؤية. اللي رأيه واحد عزر كالصب والشمس والقرب ويتم ليس جدير. هذا قال له ابن. انا يا بني لا تقص عليك على ايضا. فيكيب لك تجد. ان الشفان الانسان عدوه ديب. ثم قال له تذكر ان تذكرون لقاء النفس والنسي. وكذلك يجد بيك ربه. فقال لما ان الاتباع والاختباع لن يتم إلا بكها خذوه لأنني سمسلقه مستسلما لقدر الله ليحقف الاختباع والاختيار لنوثه. فلا بد ان يزعب الاختباعات. خذوه <تصفيق> معايات. قد يالي بخال ليه ارسله. لا بد ان يرسله. لا لماذا? ان الاصطفاء وكذلك يستبيق وكذلك يستطيع رقب. وهذا اولا طريق الاصطفاء. فلما ذهبوا فيه. واجمعوا ان يجعلوه في غياءات الجب. ذهبوا له. وذهبوا الى عن حق المغرب عروف. وكان في المجلس اقضوا معكم سيارتي ان كنتم فاعلين. انا ارجو ان نعيش في هذا الموت. موت طهيب. وعصيب اخوة سيدنا يوسف عشر وهو طفل صغير. فوقفوا عند الجهد فظل سيدنا يوسف ان المفهلة فيها نرفع ونلعب ويرفع ويلعب فاحاغوا به العشر من كل جهة عشر الشيال يحيثون بسفن فنظر اليهم متفرسا لأنه رأى واحد عجل على الحسابة رجل ذاكي ذاكي ذاكي ذاكي موصول لله فنظر فيه في جهد فرأى عين الحبيب قد انقلب الى عدو عين الحبيب عين الاخر انطلب الى عدو اذا الشبه القوله بعدما اخذوه من ابيه وكان لا يطيف فراكه الشدة الثانية احاق فيه هبن عذر ولا هم وحدة. عيشوا في هذه الخصوة وعامل اول. الشدة الثالثة نظر الى احيونهم فوجدها تنطلق شررا. فتحولت خورة الحبيب الى عدونا التعيذ بالله من هذا المنصد. الله ما لا تنطلق علينا حبيبا ينطلق الى يا رب العالم. تحول الحبيب الى عدونا. الشدة الرابعة ابدوا ايدي جميعا على قميصه. فظل وهو قطم انهم مفجدون عليه. ولكنه تجئ بانهم يخلعون قميصه ويجردونه من قميصه. ولم يفق عليه الا ما يخطر العورة لان الله يحفظ جسد انه يأكل. ويخطره. فجردوه القميصه. الشبا الثانسة اخدوه جميعا. مطلع انهم فينفعونه على قطته الحلالة. في ظنمات فأول وشاء الكسرات من لا يغفر ولا يناف لأن البئر عميخ وظلام شاء الكسرات الله وهو سيدنا يوسف يحرق في قاع الماء إلى صحرة فتتحرك فتتلقى سيدنا يوسف وينزل عليها آمين فلذا ضعفها خوف بعض. فتعود الحبيب على الحبيب ويأتي الخرج من طريق فينزل الامين جبريل بوحي من الله فلما نزل جبريل بكوكبة من الملائفة ان وحي اعلى فحول ظلام الفكر مورا لفترة من يقول للشيء كل شيء. فاتصل سيبنا يوسف. لا يقفل ولا يناه. وانطروا هنا ماذا جرى. واوحينا اليه لتنبع انهم بامرهم هذا. وهم لا يقفل. اوحينا الى يوسف في هذا الجزء هل هو وحي نضوه اكماع الغارات غلماء التفكير لعلم وحي نضوه وبعدهم نكون وحي الهام افضل من الخلاف وحي نضوه وحي الهام هل يحب ان الله اوحى اليه فكما جعل الله النار على جده برضا وكلاما جعل الفقر على يوسف حبا وامانا ووصفت امام الآية واوحينا اليه في هذا الجزء لتنبع اللهم بعمرهم هذا. وهم دا يقولون يا يوسف سوف تنبع ارضكك بما صلح. يعني ستنبع وتنبعك الله. وتحول الظلام الى نور. يا يوسف اذا قلت تأتنس بابيك فانت الآن تأتنس برب السماوات والارض. يا يوسف اذا كان الفحر ظلاما. فَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُ قَلْبَكَ وَطَيْرَتَكَ وَيُحَوِّلُهُ لَكَ نُورًا يَا أَنفُ قِذَا فُنْتَ وَحِيدًا فَمَنْ كَانَ اللَّهُ مَعَهُ فَلَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَقَّ أَنَّ سَيِّدَنَا يُوسُفَ وَلَقَد رَقَمَ الْآيَةَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَدْعُ هذا بِأَمْرِهِمْ هَذَا انظُرُوا فِي الْمُصْحَفِ مِنَ الْآيَةِ 143 إِلَى 14, 14, 14 لكنا بأنهم بأمرهم هذا ما للذي صدف بالقول قبل القبض تذكرون هذا ما للذي صدف بالقول قبل القبض الله رقم الآية اربع سنة لكنا بأنهم هذا رقم ثلاثة وثمانين من واحد وثمانين يتحقق بعض الله يبتشر اخوة سيدنا سيكون اميلا على خزائن الأرض والسجن ومرأة الحزيز والسف طويلة اثنين وجمالين. حاج. فكانت صورة عزيز. وفي النهاية الزقوت. لا يجبون فوت. ولا يجبون صعامه. وهو على خزائن الأرض على خلصي الحكم. انظروا الى تحقيق وعد الله في اخر صورة. فلما دخلوا عليه. على يوسف. قالوا يا ايها العزيز. سبحانك يا رب. سبحانك ثم انتشر الاراد ان يكون بشرا فاعلم الله السليم واسدد الله العزيز فلم نذهبوا وحادث قالوا يا عزيز ايها العزيز قم لا يعرفني العزيز ماذا واهلنا القصر فقراء تعني فاوصي لنا الكيل وتصدق علي الله اكبر فاوصي لنا الكيل. وتصدق علينا قالوا يا أيها العزيز من السنة واهلنا الضرب وجئنا به واحد المسجاة فاوصي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله ينكمل تصدقين انظروا الى تحقيق وعد الله لتنفي انكم الجميل هذا نظر اليه الفنعات المصدق بعمر الى الله عثره فقال له قال هنحلمكم لا قال هنحلمكم لا فعمكم في يوسف واحيه اذ انتم جاهلون فنظر له وقال قالوا ا انك اهلذا لا امكن قال ابي وهذا اخي قد من الله عليه النفس من يفتن ويصدر عنا الله لا يرضى عن العبد من اين لنا التقوى الا بتوفيقه ومن الاهنى لا نصفر الا بمدده ان له من يتقى ويصفر له نبح لهم بعبره فدخلوا اليه جوعة لا يجبون فتن له فكشف لهم عن نبه وعطره ونبخه ان علمكم ناق عنكم يوسف واهير اذ انكم جاهلون قالوا احنك احنك لعنت يوسف قال انا يوسف وهذا اهل ازمن الله علينا له من يتقى لأن الله لا يضيع عدل المسلمين وإلى لقائم الأسبوع القادم لغير القادم إن شاء الله تغفر الله يغفر لكم ودوه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصالح وعد الأمين اللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتفدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فبمشيرة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الثالث مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام وصلنا في اللقاء السابق إلى أن أخوة سيدنا يوسف ذهبوا به وأخذوه من أبيه وأنكوه في غيابات الجب وكان الفرج من قريب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يحروا تركوا سيدنا يوسف في الجب وحيدا معه ربه بعدما خلعوا خميص سيدنا يوسف من على جسد ورجعوا الى ابيهم فماذا جرى بين اخوة سيدنا يوسف مع ابيهم القرآن يعطف في لقاء اليوم جدءا من الخصة على غامضا وجاغوا اباهم عشاء يبكون وجاغوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وكركنا يوسف عند مكاعنا فأكله الزب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء على خليطه بدمي كذبا قال بل كولتكم انفسكم حمرا تصبر جميل والله المستعان على ما تفكر. لقاء اليوم عصر جزء من الكصة على ما مضى. وكأن المجتمع اذا وعى بقلبه وادرك بوجدانه. كلام الله سبحانه وسعاله كأنه يرى الواقع امانه واضح في قدسه وعقله. فتعالوا معي وتمثلوا معي مجيء اخوة سيدنا يوسف الى ابي صلى الله عليه وسلم وجاءوا اباهم عشاءا يبقوا تركوه في الضغط وحيدا وجاءوا اباهم يعني اخوة يوسف رجعوا الى ابيهم عشاء وقت العشاء هو وقت غيبوب للشطط المتبطي من فقايا شعاع الشمد. يبقل وقت عشاء. اذا قابل فقط. كما قال القرآن عشاء في هذا الوقت. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. وجاء اباهم عشاء على اي حال جاءوا. جاءوا يبقون. والمرض قوله تعالى هنا يبقون يعني يثقون بكاء ليس نعيًا وليس بكاء حقيقيًا لأن البكاء هو نزول الضموع قهرا علم انسان علم الشعور بألم أو فراق أو نازلة تصيب الانسان حدث الضموع قهرا عنه. لكن هؤلاء لم تلقن بهم ملمة ولم تنزل بهم نازلة تقصد البكاء فجاءوا يكذاكون بكاء اصطناعيا لأبيهم فذلك قوله وجاءوا أباهم عشاء يبقى بكاء للصناعين جلتوا أمام أبيهم وليس معهم سيد نايوس فماذا قال لأبيهم انظروا الى القرآن قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما متاعنا فأكله الجئه وما أنت بمؤمن لنا ولا الظلّا صادقين. يا ابانا انا ذهبنا نستبق ذهبنا نستبق كان الاتفاق انه معنا فضل نرفع ونلعب فسيجدنا يوسف لم نرفع ولم نلعب وانما هم الذين لا ابوا للتسامح اين اختفى ارسلوا معنا فضل نرفع ونلعب لم يرفع ولم يلعب إنما كل ما في الامر يا ابانا اننا سرقناه عندما فاعلنا المتاع هو ما يخفه الانسان المسادم اما البتل او متاع جعلوه امينا على المتاع غالفا في تخيلهم وجهبوهم يتسابطون فماذا جرى جاء الزئف فأجل يوسف وجاء اباهم عشاء يبقون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستمث مجاعدا. ما اتى له الزئب. ثم قالوا له على كل امر انت لم تصدقنا. حكم على افتهم وسلم يرى برور الله. اكله السئر? نعم اكل له السئر. كانت النتيجة وجاءوا على طلقه بذا من كذب. القميص اخلعوه لسيدنا يوسف عندما الفره في الجبر. على على هنا في انه بذن كذب. يعني ليس بذن يوسف. نظر سيدنا يحوم الى الخميط. وما ادراك ما خميط يوسف. نظر الى الخميط فوجدتنا فضلا. لكنه ليس بذن يوسف. وجد الخميط سليما معافا. كأنت الزئب الذي اجل سيدنا يوسف ذئب حيّد ذئب مريع فكلوه دون ان نحذف القميصة بنابن ام يؤذف القميصة بذلك القميصة ليه؟ القميصة ليه معاف الذئب اللي اجل زيدنا يوسف ذئب حيّد اجل غلاما دون ان يمذف قميص هذه واحدة الامر الثاني فكرت باكمله من وقته حتى قدقيت فلم يفقى من يوسف جزءا تأكلني به لأدفنك? لا. هتكرتم انكم جفلت بوه? لا. كذل الأسهل ليست لمسكرة ادفن. فذلك قوله وجاء على قلقه بذن عندما رآه ابوه رأى القميص نفف قائلا بل هولت لكم انفسكم امرا فقبروا الجنة. نريد ان نعيش بعض الوقت مع نفحات وعطاء الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف في قميص سيدنا يوسف. الانبياء له قعد وله من صفحات وبركات لا يكملها، وانما زاد منهم تفتيسا من الله. فما خلف كان صبي سيدنا يوسف فيهم من الأمور ما خلف معه إنشاء الله، فمقدمة المتذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مجزات سابقة. أن واحدا من الصحابة كان لهم دوجتان في كل ليلة واحدة منهما تصيبه لان يصيب في الدنيا. فنرى ذات يوم والعياذ بالله لمرض الجرم. مرض الجرم. حتى الى رائحة من خليها نحن يضع نصيب رائحة من جلد قطرى على رائحة. فلما مرضى هذا الصحابي بهذا المرض رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم انه يشكل من جيد الرائحة وما الى ذلك. فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يده بين يديه صلى الله عليه وسلم. ثم بيديهم شريمتين الشريفتين على رأس الصحابي وجسده. فقام الصحابي معافا رد الله اليه جلبة فقام ينضح طيبا ببركة يدي رسولنا حتى له حينما ذهب الى زوجته كله شمس له طيبا لن نجده من رفض وسأله الله سميعا عن هذا الصير فقال عندما مستني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيه ودعا الله لي بالشفاء يمنزل جلدي ينضح في بل بركة رسول الله. منبياء لهم عند الله خواصب واشراقان. واشراقان. سيدنا يوسف لنرى ما فيه من الاظاء من الله عز وجل الامر الأول في قميص سيدنا يوسف وجاءوا على قدسه بذل السبب انهم عندما اخذوه قميصه في ذك واخذوا القميص معهم وتركوه في السك عريانا واخذوا القميص عرضه الله عن خميصه هذا بلداد التقوى فاوحى اليه وهو بالضب فكان عريانا فكساه الله بمنفذ الايمان. وارحينا اليه لنبدأ لهم بامرهم هذا. هذه واحدة. الامر الثاني من خميص. عندما رأى ابوهم خميصه سليم البعاغة كان نحن فيه قد اتنف المؤامرة. وقال لابنائه بل اولت لكم انفسكم امرا وطبر جميل والله اتعالوا على ما قصته. فهنا ان سيدنا يوسف لم يأكله الزرق من اية علامة من الخميص. لأنهم جاءوا بالقميص سليما معافا. بالقميص الثالث لقميص سيدنا يوسف. والقميص تغير. لكن الله لجهده الشريف. صلى الله على رسوله عندما ودعه أحديث وكانت النتيجة هو خبر منها لانه معروف فتأثر فنادى يده وقثت القميص من جبر فجعل الله القميص سببا في براءته وسلب القلب وأفسد قصبه من جبر من الخلق انه معرف. والفيا سيزها لدى الباب. قالت اجزاه من اراد باحل تسوءا الا ان يجنع او عذاب حبيب. كانت النتيجة شاهد صاحب شايف من احلها يقول قريب ان كان قميصه قد من قبر من الامام وطلقت وهو من الكادبين. وان كان قميصه قد من قبر من القلب فهو من الصادقين. فلما رأى قنصه قد من كبر قال انه من كيب كن ان كيب كن عظيم فجعل الله ضراءته في خليصه. الموضم الرابع للخليص. ليدنا يحفظ لن على سيدنا يوسف حتى زخف فقره. وعنه. وتورنا وقال يا اسف على يوسف وبيضط عيناهم الى الخنس فهو كبير. في نهاية عندما اتقى اخوة سيدنا يوسف به وعرقهم على نفسه خلع خليصا. وعطى عنه وقال لهم ازحبوا بخميصي هذا فأنفوه على وجه ابي يأتي بصيرا. واجوني باخرنا ادعي الصبي تحرك ارتقى الخطوات وطيب الصبي وسيدنا يعقوب ايام وليالي وثقل فبات فبات يمشطم امس خطا خلق قلقت عن اي طرق ولما حصلت العين هو في مصر وسيدنا يعقوب في مكان بعاد المسافات ولما فصل سعير جنور النبوة قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا التفلدون. رب الله انت إن لفظ للك الخدوط. كانت النتيجة وصل الرحب بالخميط فلما ان جاء المشير الضاه اي الحميط? الضاه على وجهه قد استبطينا. بمجرب ان احفظنا حميط سيدنا يوسف. وجاء الشريف على وجه سيدنا يحب رب الله اليه مصره بقول سنك يحب. هذا هو القميص. فاذا كان هذا هو القميص، فما بالكم لابس القميص؟ وما بالكم لفاح الخميس صلى الله عليه وسلم. انها النفحان انها الاشراقان انها فإنما تأذي لهم تأذينا لله رب العالمين. وجاءوا على خمسة بدم شدد. بدم شادد. دم شاه دم بعيد اي حيوان على الخمص ليس الدم. فأدت لكم انفسكم امرا خطيرا ثم قال محطر جميل. الله المستعان على ما رفض. فحضر جميل. لماذا الخضر هنا خضر جميل? اولا ما هو الخضر? الخضر في الاسلام هو احتمال النفس امرا لا يلائمها في السنة. واننا يلائمها اننا نجد اجره وزوابه عند الله يوم القيامة. الخضر في الإسلام احتمال النفس امرا. لا يلاعب النفس يحتاج هل اختبار في الصحة والنال والأولاد والنود والنود والأهل. امر يلاعب النفس والشريف كل منا يطلب العافية. ما اصدروا عمره. يجعل النفس لا تجلاع معه من الدنيا. لانها تريف العافية. ولكن عندما ترى اجره وثوابه يوم القيامة حز الله. يُلائقها ويوافقها لأنها نفذ مقبلة يوم الدفن القضاء في الدنيا فتنظر الاجر والثواب من الله او خالقيها فقال لهم اصبروا جميل نصبر ان الله مقيم على البلاء في الدنيا من نوع ثاني الصبر التشريعي معناه مقابلة باعي الدكتين في مقابلة باعي الشهوة. هذا صدر مشريحي. ما الشهوات مرغباء ولا تذين يحكم. مقابلة باعي الدكتين فانتصاره في مقابلة باعي الشهوة. تدرك الشريح العزي. باعي الدكتين يصدر على الشهوات ويطرقها خوفا من الله. هذه واحدة. الامر الثالث. ان اريان الاسلام هي نور من الصبر في اسلام كله. الصبر في الاسلام, الإسلام نصف كمال للمؤمن، الصبر في الاسلام ليس معارفا بالمسلم يعفي ويرتعي له. لما الصبر في الاسلام نصف كمال لازم للمؤمن. كيف هذا? النفس سمين إلى أنها تصدق ما ترى، ارجو الانتباه. النفط تميل الى انها تصدق ما ترى، وتؤمن بما انا نهر. لك مرتب اخر الشهر اصدق يوم ام اصدق. انك نجح في الامتحان اصدق عند مجيء الشهادة. فحكى النفط تميل الى التصديق بما تراه. ولكن المؤمن في الصبر آمن بالله غيبا دون ان يرى رب فآمن بالله غيبا والحمد لله على ذلك اول نوح وانضى الكرم من الله الحضر للمؤمنين انهم آمنوا بالله دون ان يرونه آمنوا به غيبا وصدقوا به الهك البيانين جاء الكتاب المسيح هدى من المستقيم الذين يؤمنون بالغير. في بالله خير. ثم اقام صلاة واتاء الشكاة والصيام والحج وجميع الارجاء تحتاج الى انتظر. تحتاج الى انتظر. ولذلك الملائج عندما يرون المغدرين في السجن بعد لون القيامة يتمتعون ويأكلون ويتزوجون وينظرون الى وجه الله الجميل. ان ملائجة تنظر الى وجه الله. والمؤمنون في الجنة ينظرون الى وجه الله. لكن المؤمنين يزيبون عن ملائجة لماذا? التمتح في الجنة. في جنة فقها عبد الرحمن. جنات. طبعا ملائجة هذه ويتدودون. وهم في جوال الله اكربوا اكربوا. كم كنتم اتمنى ان اكون من ابناء آدم. فيقال له لا هؤلاء. لا هؤلاء احباب الله في جواله. هؤلاء امنوا بالله غيرا دون ان يروه. صدقوا به الها وامنوا به غيرا. فقاموا بها. نحاهم عن معطيه فانتهوا عنها. ابتلاهم في اجزادهم من امراضه فصبروا. منهم اولادهم في الدنيا فشبروا. واعطاهم من اموال فسقدتهم. وابتلاهم بفقدان احبال فتفتح. المال. حملوا ارماطهم في سبيله. وضحوا باموالهم في مراته. وكانت كل مصيبة تلقاهم في الدنيا. المريض منهم اذا تقلب على فراش المرض. ونضع يده على مكان الالم. قال الحمد لله رب العالم. وكان لسان حالهم في الدنيا. وبصف الاصطابرين. الذين اذا عصبتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون فجزاؤهم اللوما ان يكونوا في جواله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المفتدين. في الصبب في الصبب يزن المؤمن الى اعلى الدرجات والايمان بالله. اوحى الله حبيب. في الصبر وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشهر من جدنا. في الصبر امنا به وزنجدناه لعم الله اوحى اليه. في الصبر رضينا بما قسم الله وبما قثر الله ان نفرعة جهب ابوها وعافوها وابناهها الى في سبيل الله. وقفت على شوالع المجينة فانقبروا الراجعين من البركة. فما سألت عن زوج ولا ولد ولا اخ. والجميع تشهده في سبيل الله. ما سألت عن احد. ما سألت عن رسول الله. فلما جاء سالما انقفت عليه السلام ثم اخبروها دون الشهاد الجميع. فنظرت الى رسول الله في فقالت له قال ما انت بخير بك. طيبة بعدك تهون يا رسول الله. إنه فصبر جميل. الصبر الجميل هو ان لا يبث الانسان شكواه. فكيدنا يحفظ صبر صبرا جميلا. لا يبث شكواه. الامر الثاني يسأل الله الحاضية ان الانسان اذا كان عنده ولد وظلم اخاه. ولا يستطيع ان يقرأ على الانتقام من الظالم لان هذا ابنه وهذا ابنه وما هو بقادر على فراس المصموك وما هو بقادر على الانتقام من الظالم هذا يحتاج الى صبر كميك صبر كبير يقويه على ما هو فيه يا اهلا الاختبارات والاستلاءات ثم قال لهم الله الاستعان على ما رصفون فكل صبر يحتاج الى عوضهم الله فلا قبر لنا الا بثوثيق اصدرنا فصبرك الا لله فقوله فالتر ولد لكم انفسكم حمرا فصبر جليل في مقام اياك نعبد فقوله والله المستعان على ما تصفون في مقام وعياك الاستعين رب عليهم خائلا فصبر جميل الله المستعان على ما تصفون هذا ما جرى مع عقوة كيدنا يوسف اما سيدنا يوسف بالقف فماذا جرى له وجاءت سيارة فارسلوا والدهم فأذى ندوى قال يا بسرى هذا هلال كيف جاءت هذه السيارة وكيف نجى الله سيدنا يوسف و الى اين ذهب وكيف بيع لزمن فهد موضوع لقائنا في الاسبوع القادم غير القادم ان شاء الله هذا وانبه حضراتكم ان انا لن نقيل عليكم في خصة سيدنا يوسف. فقد نتعرب لموقفين او ثلاث ونكتفي بذلك ان شاء الله. اقول خولي هذا وستغفر الله العظيم لي ولكم. والتعب من الدمر كمن لا دمد له. قد الله العظيم يستجد لكم استغفروه يغفر لكم.